وكل بدعه ضلاله وكل الضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام وقفنا في الحديث عند الحديث الحسن في الباقونيه يبقى لنا إيش الضعيف ابداوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل ودي من اقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتماد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طلقا وغادت رجاله لا الصحيح اشتهرت وكل ما عن بات الحسن قاصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر اليوم إن شاء الله تكلمنا الحديث الحسن وبينا أنواع الحديث الحسن حسن لذاته وحسن لغيره والصحيح أيضا لذاته ولغيره اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث الضعيف الضعيف لغه الضعف ضد القوه واصطلاحا هو الذي لم يجمع شروط الحديث الحسن الحديث الضعيف هو الذي نزل عن درجه شروط الحديث الحسن وقد ذكرنا شروط الحديث الحسن بانها ما اتصل اسناده عن راو خفيف الضبط الى منتهى ليس عن مثله الى منتهى ليس عن مثله لا صح من غير شذوذ ولا عله أننا قلنا بأن الحسن الراوي خفيف الضبط ليس هذا شرطا في جميع جميع طبقات السند ولكن في طبقة واحدة هي التي ايش نعم طبقة واحدة وهي طبقة التابعين او تحت التابعين تحت التابعين طبقة واحدة يكون فيها راوي خفيف الضبط كان الحديث حديثا حسن فاذا تخلف شرط من شروط الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف والضعف يأتي في الرواة في طبقات الاسناد له انواع كثيرة هذه الانواع لا نتطرق إليها الآن ولكن نقف على نوع واحد وهو الضعف بسبب العدالة أو الضبط الضعف بسبب العدالة أو الضبط لأن احنا عندنا شروط اتصال سند عدالة وضبط عدم شذوذ وعدم علة اتصال سند حيخرج باتصال السند المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل وكل ذلك سياتي الآن نحن نهدم جدا في الضعيف بإيش بضعف الرواد, بضعف الرواد. ليس الشرط في السند نفسه لا في رجل السند في رجال السند في الراوي نفسه الحديث الصحيح الراوي لابد أن يستجمع شرطين مهمين أصيلين الضبط والإتقان وقد بينا قبل ذلك تعامل العلماء مع معرفة الضبط الرواة لأن الضبط عندنا ضبط، ضبطان ضبط صدر ضبط كتاب وكان للعلماء سوالات وجوالات يعرفون بها ضبط الرواة وقد شرحنا ذلك أريد مثلا واحدا على معرفة ضبط الرواة يعني ضبط الحظ من الصوالات والجوالات التي كان يعملها علماء الحديث شرحناها كثيرا نحن ناخذ من النساء لاننا بينا أن علم الحديث قاص بالذكران من العالمين صح؟ والحمد لله كرموز خلفت فيها القاعدة والنساء الآن يدرسنا علم الحديث وإن شاء الله ستجلس كل امرأة على زوجها تقول تعالى وعلمك علم الحديث وممكن توهمه تقول أراقة عندما يلقنوك تتلقن وتضاعف حديثه انا أريد الإجابة من النساء طب مثل واحد تصوير واحد في معرفة ضبط الرواة ما درسناه من الصوالات والجوالات التي كان يعملها علماءنا من السلف. أنا أعرف أن التفوق لكم في هذه الساحة ولذلك كان أريد أرى ورقة واحدة تلقى يعني في ورقة؟ مش هتيجي في ورقة جت. الحمد لله قد كبتنا من يتربص لنا بالمرسل إحنا أوشو انصاف التفوق ظاهر في المساله دي عند الرجال اجب ابن حزم لا انا عايز مثال واحد لكن يأتي بالثلاث طرق المذاكره احسنت وقلب الاسانيد والمتون بالاختبار يقال بالاختبار والتلقين والثالثه الحمد لله الساحه ما خلتش من النساء قالت بأنواع ثلاثه التلقين المذاكرة القلب والاختبار طيب ما انت ذكرت وهم ذكروا يعني هم لهم مشاركه يعني هم استرقوا السمع واتوا بالإجابة طب خلاص الامثله عندكم هاتوا امثله بدون البخاري ما أريد مثل البخاري شيخ صبري ائتنا أول مثال رؤية عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة تخالف ما نمثل به لا دي معتمده معتمدة صبري طب ليش ما احنا نقول ادينا صورة ايش المثل قل لي ابن لهيعة احترقت كتبه فلما احترقت الكتب بعد المئه قالوا حدثنا فيبحث عن الكتب فلا يردها فحدث من حفظه فلما حدث من حفظي وكان سيء الحفظ قال ف ووقع وكانوا يأتوه بالكراس ويقولون هذا حديثك فيرويه للناس على أنه حديثه فقالوا هذا إذا لقنا يتلقن ماشي ده مثلا الثاني الثوري يا إخوة يا افاضل الثوري رحل فوارد بن مهدي فقال أريد رجلا يعني فحلا للمذاكرة فأدخل عليه من الجبل هذا الطيار الجارق يحيى بن سعيد القطان كما قال علماؤنا كان أحمد يقف أمام سعيد القط أو قال كان يحيى بن سعيد القطان يجلس وظهر إلى الاستوانة ويقف أمامه يحيى بن معين تعرفون يحيى بن معين ترتعد فرائس كل المحدثين امامه قال كان يقف وبجانبه امام علي السنة والجماعة من أحمد قال يكون كالطفلين الصغيرين أنا أخطأت في كلمة القط هذه ما قالوها يكون كالطفلين الصغيرين أمام ابن سعيد القطان ولذلك وقف يا حبيب سعيد القطان يذاكر الثوري طيلة الليل والثوري يذاكره فقال رحل عني ثم أتب عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لك أتني برجل أذاكره قال وما رأيت في الرجل قال هذا شيطان شيطان ليش؟ لشدة حفظه وقوة فريحته المثال الثالث تحتاجون للعصا أنتم ما ضربتم ما تعلمتم كيف تضربون من مشايخ يحيى ابن مهين وإحمد بن حنبل معه مع ابي نعيم مع ابي نعيم أبي نعيم ما اسمه الفضل ايوه الفضل اذا علمنا ضعف ضبط الراوي فحديثه يضعف وضعف ضبط الراوي لهم الفاظ على ما جاء التعديل نجملها ان يقولوا هذا الراوي فيه لين اذا لينوه فهو ضعيف لكن ضعفه من جنب او قالوا خالف كثيرا يعني ايش خالف كثيرا استقرأوا احاديثه وعرضوها على حديث الثقات فوجدوه دائما يخالف الثقات قالوا خالف كثيرا فترك ترك دي شدة اللهجة يبضعيف جدا مطروك يبضعيف جدا ايضا يهم سكت عنه دي ده بحر تاني ده فيها خمسين مجلد سكت عنه دي. طيب فيه وهم يخطئ او قالوا يهم يقولون سيء الحفظ او ارتقاء متهم بالكذب متهم بالكذب هذا حديث وايش؟ اما موضوع واما ضعيف جدا ويقولون كذاب اثاك اثيم كذاب يبحث موضوع وده طبعا اشهر واحد كذاب مشهور عندكم هو من نوح الجامع مش عمرو جامع عمرو جامع ده معنى لكن استنى اسمه نوح الجامع قالوا جمع كل شيء إلا الصدق وطبعا في كثير كما سالون ابو داود النخعي في بعض الاحاديث هنا ايضا من الكذابين الوضعين فحديثه يكون حديث موضوع فكل من قيل فيه متهم أو قيل فيه كذاب أو الضاع فحديث موضوع وهذا من الضاع في الضبط الثاني الذي يخص الراوي الثاني العدالة فالعدالة أيضا لها مجال في صحة الحديث فيضعف الحديث بنزع العدالة ونزع العدالة منها العدالة طوقة وإيش ومروء أحسنت فإن أتى بخوارم المروءة لم تؤخذ حديث وهذا حدث ولا حرج عن علماءنا الذين لم يأخذوا الأحاديث مما رأوه من إيه خدش المروع أروعها ما دخل به ابن عمر ما يروع عن ابن عمر دخل على نافع يصلي أمام الله اربع حطان انظروا الفرق بين فتوى ابن عمر وفتوى العلماء الآن فقهاء العصر من فقهاء العصر من يقول للراقصة أن تصلي ببدلة الرقص بس بشرط وقيم تضلم الدنيا عشان الجن ما يشوفهاش سلام ربنا دخلها يشوفها مش مهم فيقول تصلي ببدلة في الرأس وانظر إلى ابن عمر يدخل على نافع فيجده يصلي أمام ربه دون غطاء الرأس وكان عندهم في الأسواق إذا خرج الرجل بدون غطاء الرأس فهو مخدوش المرؤة فقال له قال لنافع. يا نافع أتخرج في الأسواق هكذا قال لا فعنفه لأنه أثري فعنفه وقال له فالله أحق أن تستحي منه. فابن عمر يبين أن هذه من خوارم المروءة فإن كانت من خوارم المروءه عندنا فنقول تسقط عداله الرجل ولا يأخذ حديثه ولا يأخذ علمه ولا يأخذ روايته لكن الحمد لله أن الأعراف عندنا اعراف لينا سهلة كثير من أعرافنا تبيح حاجات كثير جدا للإخوة ثاني الذي فعل ذلك طبقة من نفس الطبقات طبقة من؟ البخاري والبخاري له قصة عظيمة جدا في هذا رحل. شهرا كاملا ليأخذ الحديث من راوي أنا لم استحضر اسم الراوي لأ. ليأخذ حديثا من راوي فوجد الراوي وكان زارعا ومعه حماره فأخذ البوطقه اللي فيها الطعام أخذ البوطقة بعد بعدما كلم البخاري وقال حدثني وهو يحدثه الحديث الحمار سار بعيدا عنه فأخذ هذه او ونقول الزنبيل اللي فيه الطعام أو طعام الحمار فقربه للحمار فجلس يستدرك الحمار حتى جاءه ثم نظر البخاري في الزنبيل أو في البوطقة، فما وجد شيئا قال ماذا تفعل؟ قال أنا أوهم بالطعام حتى إيش يأتي فقال توهم الحمار لا أتثبت من حديثك والله أضرب على كل احاديثك فأخذ الكراس اللي كتب فيها احاديثه وضرب عليه قال إذا أوهم الحمار سيهم البشر فلا أخذ حديثه فجعلها خادشا للمروة وجعلها أيضاً اتهاما في إيش في سطح الراو وأيضاً من؟ ابن خزيمة ولا من؟ أنا الآن ما أذكر يا أبو عوانا ابن خزيمة لما وقف على باب بيته أو جاء لراو واقف على باب بيته يأكل تمرات فلما نزل عن بعيره ليأخذ الحديث وجده يأكل التمرة وهذا طبعاً لاحسن كله هيت الآن هذا غير معتبر في عرفنا الآن إن وجدت الإخوة يأكلون في الشارع وكان العرف أن الأكل في الشارع يجوز ليس فيها ثمة شيء ولا تخرم المروعة لكن كانت عندهم تخرم المروعة فلما ذهب إليه قال أرحل كل هذه الرحلة لا أخذ منك الحديث لا والله ما أخذت الحديث تأكل التمرات على باب بيتك الرجل ما خرج في الاسواق ولا بين الناس على باب البيت على باب بيتك قال والله لا أخذ منك حديثا قال قد ضاعت المروات مع أهل المروات يعني لا يأخذ حديث ولا يأخذ حديثك أنت أيضا لأن المرؤات ماتت مع أهل المرؤات الغرض المقصود أنهم كانوا يرون المرؤة وايضا التقى فقالوا ان كان الراوي فاسقا لا يؤخذ حديثه. إذا كان الراوي فاسقا لا يؤخذ حديثه. وكانوا ينظرونه دائما في عباداته ينظرون في صلاته في صيامه في نافلته في ذكره في نفقاته ينظرونه هل يتبع النفلة بالفريض أم لا هل يكثر من عبادات الله يلا في علاه وقيام الليل وصيام النهار أم لا فإذا وجدوا ذلك أخذوا منه حديثه والسقور وإلا ما أخذوا حديثه ثاني أيضا ينظر فيه صاحب بدعة أم لا هذا كله في إيش في العدالة فإن كان صاحب بدعة ردوا حديثه فصاحب البدعة ترد حديثه بنوعيه فإن صاحب البدعة إما بدعة مفسقة وإما بدعة مكفرة والبدعة المفسقة كبدعة الشيعة بدعت الخوارج لان الخوارج والشيعة من اكذب الناس يعني في بعض الخوارج وانقال الشفع ان هم اصدق الناس لا هم من اكذب الناس يعني الراوي الذي قال بعدما يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ذهب إلى طائفه اهل السنه والجماعه وانتحل هذا المذهب قال لا تاخذوا منا حديثا كنا في سمر إذا اعجبنا الحديث ركبنا له الاسناد سرقه ركبنا له الاسناد على هذا المتن ورفعناه للرسول صلى الله عليه وسلم فإما بدعه مفسقة وطبعا أشهر الناس على ذلك الخارج مش أشهر الناس هم الشيعة وأشهر احاديثهم انا مدينة العلم وعلي فأبوها وحديث غدير خم يعني احاديث كثيرة جدا في فضائل عليه هم وضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم فدي بدعه مفسقة والبدع المكفره كالغلو في بدعة الجهمية بشر المريسي ومن معه غلات الجهمية وغلات المعتزله وغلات الصوفية الذين يعتقدون بأن الأولياء لهم في تحريك الكون كما قال قائلهم للولي وهذا القائل الآن يلمعونه تلميعا عاليا يظهرونه في كل القنوات الفضائية ويجعلونه رأس من الرؤوس وهو يعني لا يساوي زنبا الغرض المقصود هذا الرجل يلمعونه جدا وهو الذي يقول بقولته المشهورة إن الأولياء من الذي ينكر علينا هذا إن الأولياء أعطاهم الله القوة لإحياء الجنين في بطن الام وهذه بدعه مكفرة لكن لا نقول ان العين كافرة لا القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبا إلا في المعلوم بالدين بالضرورة فالبدعه المكفرة أولى من البدعه المفسقة في رد حديث الراوي يبقى اذا عندنا الحديث الضعيف الذي اختلت شروط الحسن عنده يعني في طبقة من طبقات السند كان في هناك راوي ضعيف والراوي الضعيف يعرف إما بضعف حفظه مع صلاحي وورعي وتقواه وإما يعرف بإتقاني وضبطي لكن بدعته وإيه وفسقه وفجوري فلا يخذ من هذا ولا يخذ من هذا حفظا لحياط حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من تعمد عليه الكذب او قال من روى حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذبين أو أحد الكذابين فاذا الحديث الضعيف يرد حكمه أنه يرد والضعف يكون ضعف الرواة إما من ناحية الضبط أو من ناحية العدالة الأمثلة العملية لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رواه المثنى بن سند عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله السلام إذا رأيتم طبعا هو إذا رأيتم لأن هذا من الآداب في الأحاديث ضعيفة أن لا تذكرها بقال رسول الله إذا كنت تعلم أنها ضعيفة ولا تقول ذكر رسول الله ولا تروي عن رسول الله قل روي قيل مرد الصيغة قل بصيغة التمرد فوروي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان هذا الحديث ضعيف ليه لانه في بعض الروات الضعفاء في بعض الرواة الضعفاء الترمذي نفسه بين ضعف هذا الحديث لماذا لضعف بعض الرواة بعض الروات. لكن أقول هذا الحديث انا صدرت به الباب لامر آخر في لطيفه إسنادية هنا جميله جدا أو لطيفه في المتن من اتى بها لا يكون الا متخصصا في علم الحديث الحديث انظروا الى متنه اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان هذه لطيفة لعلماء الحديث من أتى بها فهو متخصص ولا عت على من لم يأتي بها. لفضة فوق الحديث لا هو شاهد من كتاب الله وهو إنما يعمر مساجد الله ومع ذلك علماء الحديث قالوا ليس معضدا له فدي دلالة على المتخصص الذي يبحث عن الشواهد المتابعات أن الشواهد القرآنية لا تعدد الشواهد الحديثية لا تقويه يبقى اذا الشواهد القرانيه لا تصحح الحديث الضعيف هذه مهمة جدا فاجعلها لطيفة عندك في كتاب مختص بذلك اسمه تقويه الحديث الضعيفه بالشواهد والمتابعات على العموم اي شاهد قراني يشهد لحديث نبوي لا يصحح الحديث هذا الشاهد لا يصحح الحديث بتكلم عن ان الشاهد القراني لا يعضد الشاهد النبوي ولا يقويه ايضا في كتاب من امتع الكتب الان اللي صنفت الاخ اخونا في الله شيخ طارق عوض الله ايضا مصنف كتاب في الشواذ المتابعات من أفضل الكتب اللي لازم كل واحد يراجع اسمه اتاخذت الحديث في الشواذ كتاب جيد جدا في بابي هنا الحديث الثاني روى الترمذي بسنده عن حكيم الأسرم عن ابي تميمه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من اتى حائضا أو امراه في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد للعلم ما في حديث جاء في اتيان المراه في الدبر الا هو ضعيف. البخاري ضعف كل هذه الاحاديث ولذلك نحن إذ نمنع الاتيان من الدبر نمنع من باب القياس وليس من باب الاثر لا اثر واحد يحرم هذه المساله بل ورد بسنة صحيح الجواز عن ابن عمر وورد بسنة صحيح عنه ايضا المنع والصحيح المنع الصحيح المانع لكن ليس من الاثر كل الروايات التي جاءت في اتيان المراه في الدبر حرمتها البخاري اعل كل رواه سنده البخاري بالذات جبل الحفظ ضعف كل هذه الاحاديث العلم يعني الغرض المقصود القياس من إتيان المرأة للحائط الله يجل على قال ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فحرم إتيان الرجل امرأة وهي حائط لما أجيبه للأذى وهل أذى الحائط كاذى الدبر لا يقارن نقول لا يساويه ما هو الاتنين أذى لكن يساويه ولا أيهما أقوى الدبر أقوى لا الدبر أقوى الدبر أشد نجاسة من الدم من دم الحيط وإن قلت الاتنين سواء نقول العلة هنا إيش الأذى والنجاسة والعلة في الدبر نفس الأمر بل طبيا الآن يعني ورد بعض الأطبة قال بتاتي بأمرات شديدة جدا شنيعة في إتالة المرة في الدبر فيبقى من باب القياس والطب يمنع لكن من باب الأثر فيها نظر لأن الأحديث كلها بعيد الغرض المقصود هذا الحديث قال فيه الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثر أمر. عن ابي تميمه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وهو ضعفه من ناحيه حكيم ضعفه من ناحيه هذا الراوي قال فهو ضعيف فاذا راوي ضعيف في من طبقات الاسناد تضعف كل الاسناد نكتفي بهذا الاسبوع القادم ان شاء الله اقول قولي هذا وسبنا الله لي ولكم من الله